اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من ذجس أليم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 من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون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 أم حسب الذين جتراحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم أحياهم وما ماتهم ساء ما يحكمون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 وَإِذَا تُتَلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِينَتِمْ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إلَّا أَنْ قَالُوا أَتُوبُ إلَى اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُهُ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ كَانَتْ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا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 فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين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 وَإِنَّ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَ السَّاعَةُ إِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْلُ بِمُسْتَيقِنِينَ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 وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم